بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكئين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ